لا اله الا الله قران الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Okay. Oh uh -huh. Oh uh.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 to the